نبدا بذكر شيء فيما يتعلق بالمؤتلف والمختلف والمؤتلف والمختلف, والمختلف معناه عند علماء الحديث ان رسم الكلمه ياتي متفقا لكنه عند النقض يختلف وضرب مثلا بكلمه سلام وسلام رسمهما واحد حيث كل الكلمتين حروف تركيبها واحد الشين واللام والالف والميم لكنها من حيث الشكل تختلف فالاولى سلام بالتخفيف والثانيه سلام بالتشديد والمحدثون يعلون بهذه الفوارق لان الاسماء التي نقلت الروايه ولان اسماء الرواة الذين نقلوا حديث رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم جاعت اسماءهم داره تتفق وداره تختلف فبدت وجوه الاتفاق والاختلاف في يعتبر وشيلا لها حكم الغايه يعني لا بد ان يعنى بها طلاب العلم كما يعنون بنقل المتون وكما يعنون بنقل الاشانيد حتى لا يجري في ما ينقلونه التصييف والتحريف يقول واعد بما صورته مؤتلف او مؤتلف خطا ولكن لفظه مختلف لفظ سلام كله مثقل ابن سلام الحبر والمعتزلي ابي علي فهو خف الجد وهو الاصح في ابي البيكندي وابن ابي الفقيه وابن مشكم والاشهر التسجيل فيه فعلم هذه الابيات التي نظر فيها الامام العراقي جزءا من مساله المعتدل والمختلف فاول ما بدا بالاشاره الى انه ينبغي لكل طلاب العلم ان يعلموا بضبط هذه الاسماء وعلماء الحديث لا شك انهم بذلوا جهدا كبيرا في هذا الامر حيث الفوا في ذلك كتبا وهذه الكتب المؤلفه تدل على عنايتهم رحمهم الله بهذا النوع من علوم الحديث وهذا النوع وان لم يكن يتحدث عن الاحاديث من حيث صحتها وضبطها لكنه له اهتمام بضبط اسماء من روى الحديث ولذلك يقول الحافظ العراقي شارحا ما بداه من نظم قال من فنون الحديث المهمه معرفة المؤتلف خطا من المختلف لفظا ومعنى المؤتلف يعني المتفق المتساوي ومعنى المختلف يعني المختلف ومن لطائف هذا النوع من العلوم ان ثمة علم يسمى بالمفترق والمتفق لكن التركيز في ذلك الباب يتناول الشكله وفي هذا الباب يتناول الرسمه فسمي هذا الباب بالمؤتلف والمختلف وسمي ذاك الاخر بالمتفق والمشترك قال من فنون الحديث المهمه معرفة المؤتلف خطاً من المختلف لفظاً من الاسماء والالقاب والانساب ونحوها وينبغي لطالب الحديث ان يعتني بمعرفة ذلك والا يعني ان لم يعن بهذا كثر اشاره يعني خطؤه في ضبط الاسماء واصبح بين اهله يعني بين علماء الحديث قال وصنف فيه جماعه اي ومن الدلاله على عنايه الامه الاسلاميه وعلماء الحديث خاصه بهذا الموضوع او صنف فيه يعني الف في ذلك جماعه كتبا تتداول بين الروااه يقرؤونها ويدرشونها ليتعلموا ضبط الأسماء. قال وصنف فيه جماعة من الخفاف كتبا مفيدة وأول من صنف فيه الإمام عبد الغني بن شعيب الأزدي ألف كتابه ثم جاء شيخه الدار قطني و امر ابن علي الدارقطني الامام المشهور صاحب السنن ايضا الف كتابا في المؤلف والمختلف قال وقد تقدم ان اكمل ما صنف فيه كتاب الاكمان لابن نصر ابن ماكولا كتابه هو اسمه الاكمان ابو نصر بن ماكولا الف في هذا النوع من العلم علم الحديث المؤتلف والمختلف وكتابه من الكتب المطبوعه والتي انتشرت بين صفات المتعلمين بل وضعت عليها ديون مما يدل على ان العلماء علوا بهذا النوع من التاليف كتاب الاكمال لابن نصر بن ماكولا قال وديلين عليه الحافظ ابو بكر بن نقطة انث عليه ذيلا اكمل فيه ما فات ابن ماكولا بذيل مصيب ثم ذين على ابن نقطة بذيلين يعني ألف ايضا اكمالا لكتاب ابن نقطة كتابان وان وصفهما بانهما صغيران قال احدهما للحافظ جمال الدين ابن الصابوني والاخر للحافظ منصور ابن سليم المعروف بابن العيماديه كل هذه مؤلفات تتابعت في علم واحد هو علم المؤتلف والمختلف قال وقد دل عليهما الحافظ قال الاودين مغلطاي بذيل كبير لكن اشهره اسماء شعراء وفي انشاد العرب يعني ليس له ارتباط مباشر بعلم الحديث قال وجمع فيه الحافظ ابو عبد الله الذهبي المشهور الامام صاحب المؤلفات الكبيره كتذكره الحصاد وَمِنْ زَارِ الْعَتِدَالِ وَالْكَاشِفِ وَتَلْهِيْبُ الْفَمَالِ وَهَذِهِ كُلُّهَا كُتُبٌ عُنِيَتْ بِاسْمَاءِ الرِّجَالِ رِجَالِ الْكُتُبِ الْسِّتَّةِ وَالْحُصَافِ وَالرِّجَالِ الْمُتَكَلَّمِ فِيهِمْ وَكَذَلِكَ لِلْإِمَامِ الْذَاهِدِ كِتَابُ الْبُعْفَاءِ وَذِيلُ الْبُعْفَاءِ أَيْضًا عُنِيَ ب التأليف في الم في الم في المختلف والمختلف، فألف كتابه المشهور بمشتهه النسبة، وهذا الكتاب يذكره الحافظ العراقي وينتقد أسلوب التعليف، يقول لأن الإمام الذهبي رحمه الله لما ببط العشنا ببطها بالشكل يعني. بابها بالشكل بالفتح وبالكسر وبالجزم وبالض وببم اللي هي الحركات حركه النصب بالفتحه وحركه الجر فالكسره وحركه الرفع الضمه وهكذا وهذا الاسلوب في ضبطي لا يقره علماء الحديث، بل علماء العربية، بل يعدون إن من خصائص اللغة العربية أن تضبط الحروف، يعني مما تتميز به، وهذا لا يوجد لغيرها من اللغات. عندما يذكر لسنه يضبط بالحروف، كأن يقال مثلاً. في سايد وقرون بالشين المهمله وبالعين المهمله وبالمثنات التحتيه وبالدال المهمله وهذا باب لا يجاريه بابط في شائر اللغات فالامام الذهبي رحمه الله عندما بابط هذه الاسماء بابطها بالشكل ولم يضبطها بالحروف والشكل قد يقع فيه الخطا عند النقل وقد لا ينقل نقلا دقيقا فيتشرب اليه الخطا من عدم دقه الضبط لذلك انتقد الحافظ العراقي رحمه الله الامام الذهبي على هذا الصنيع فقال وجمع فيه الحافظ ابو عبد الله الذهبي مجلد سماه مستبه النسبه ولكنه اجحف في الاختصار يعني اختصره اختصارا مخلا واعتمد على ضبط القلم يعني ضبط الشكل لا يعتمدوا على كثير من المشي لتفاوتها في الضبط، وقد فات جميع من صنف فيه ألفاظ كثيرة، وهذه طبيعة البشر، وفوق كل ذي علم عالٍ، وكم ترك أو كم ترك للآخر، أو كم ترك الأول للآخر، وهنا يتحدث. الحافظ العراقي بن عمر الله اذ انه علي بهذا النوع من العلم وتشبرك على كل من سبقه في التعليل فيه ولذلك خرج تعليقاته يعني تعليقاته كثيره تستوجب ان تكون مؤلفا مستقلا وهذا ما اشار اليه بقوله وقد فات جميع من صنف فيه فارت جميعا وصلنا بهذه الالفاظ الكثيره علقت منها جمله وان يشر الله تعالى جمعتها مع ما تقدم في مجموع واحد ليكون اسهل لتناولها ان شاء الله تعالى هذا ما اشار اليه الحافظ العراقي من حركه التاليف في باب المثلث والمختلف ثم بدا يتكلم على اقسام هذا النوع من العلم ويتكلم على مسائل تتعلق بهذا النوع من العلم ولا شك ان هذا النوع من العلم يهتم به المختصون ويهتم به طلبة العلم الدارشون في الحديث وفي علوم اللغة، لأن فصل هذين النوعين من العلم صعب جداً، ولأن هذا النوع يعنى به علماء اللغة كما يعنى به المحدثون. أما المحدثون فيعنىون به من أجل بضي أشانيد ومطون الحديث. واما علماء اللغه فلانهم يشتغلون بالتصريف ويشتغلون بمعرفه اصول الكلمات والاشتقاق ونحو ذلك فهذا يندرج تحت اهتمامهم وعنايتهم ولهذا قال والمختلف ينقسم الى قسمين احدهما ليس له باب يرجع اليه وانما يعرف من نقل والحفظ لان الاصل في اللغه السماع ولان كثير من الفاظ اللغه سماعي يعني ليس له بابكم من حيث الوزن وانما ينقله الناس بحفظ ما سمعوا ولذلك يقول هذا النوع ينبغي لمن الف فيه ان يريده كما سمع دون ان يضع له قواعد تميزه عن غيره وانما يعرفه بالنقل والحفظ وهو الاكثر يعني المتداول وامما النوع الثاني ما يدخل تحت الضبطي والقياسي والوزني قال وقد ذكرت من هذا القسم الثاني جمله منه تبع لابن الصلاح طبعا احنا نعرف ان هذا الكتاب الذي بين ايدينا وهو الفيه العراقي وشرحها في مصطلح الحديث بناها الحافظ العراقي على كتاب ابن الصلاح وابن الصلاح له كتاب مشهور في علم الحديث يسمى بالمقدمه في معرفه علوم الحديث ويمكن ان نقول هذا الكتاب وان صدق في التاليف الا انه اصبح مركز التاليف في علوم الحديث وكل من جاء بعد ابن الصلاح اعتمد على كتاب ابن الصلاح اما ان يتلقاه واما ان يتعقبه واما ان يذيل عليه واما ان يشرحه فما خلى كتاب أُلِفَ في علوم الحديث بعد ابن الصلاح إلا وكان ابن الصلاح المرجع الأول لكتاب أو لهذه الكتب المُألَفة. لذلك الحافظ الأراقي أشار في مقدمة كتابه أنه سيتق يعني سيصير في تأليفه على منهج ابن الصلاح وأنه بل سافرح لانه يسميه الشيخ فاذا قال قال الشيخ اشهد به ابن الصلاح بل ربما يقول حتى لو قلت قال وابهمت القائل فاني اريد بالقائل ابن الصلاح ولذلك هو يريد كل ما ذكره ابن الصلاح ثم ان كانت له تعليقات او تذنيبات او انتقادات اتبعها بعد كلام ابن الصلاح وهنا يشير الى انه في الباب الثاني وهي الاسماء المبنيه على الوزن والمبنيه على القياس دون الشماع تبع فيها ابن الصلاح لان ابن الصلاح تناول هذا الجانب كيف جاري قال سن هذا القسم على قسمين احدهما على العموم من غير تقييد بتصنيف ويضبط بان يقال ليس لهم فلان الا كذا والباقون كذا والثاني من القسم الثاني مغصوف لما في الصحيحين والموطا اريد الحاضر العراقي بهذا التقسيم ان هذه الاسماء المؤتلفة والمختلفة منها ما جاء ذكره في الصحيحين وفي موطئ مالك وهؤلاء جعلهم في قسم وانما افردهم في قسم لاهميه هذه الكتب من حيث سبقها في التاليف فكتاب الامام مالك رحمه الله امن الموطا من اوائل ما اولى وصنف في علم الحديث والفقه ولذلك اشتمل على عدد كبير من اسماء الرواة وهؤلاء الرواة منهم المنفردون ومنهم من الندره تحت المؤتلف والمختلف لذلك عني الامام العراقي بذكر اسماء هؤلاء الرواة في هذا الكتاب وكذلك كتاب البخاري وكتاب الامام مسلم رحمه الله عن الصرايين لان مدار الاحكام واحاديث الاحكام بل مدار السنه ولان هذين الكتابين تلقتهما الامه بالقبول وعملت بكل ما جاء فيهما وانيت بذكر وبمعرفه وبدراسه كل ما يتعلق بهما لهذا افردا هنا رحمه الله بان خصهما في هذا الباب فاضاف اليهما الموطا لان هذه الكتب تشترك في قضيه هامه وهي الصفه يعني ان الكتب الثلاثه جل او كل ما فيها من الاحاديث المرفوعه الى النبي صلى الله عليه وسلم المحقق فيها شروط مؤلفيها محكوم بصحتها والإجماع منعقد على صحتها، فلما كانت أحاديثها صحيحة وأحاديثها يعتمد عليها العلماء في الاستدلال لهذا عني العلماء بضبط أسماء الرواة فيها، ومن هؤلاء الحافظ العراقي حيث خفى أسماء رواد الموضع. ولا الصحيحين بهذا الالببط هذه العناية وهنا قد ترد نقطة يجدر الإشارة إليها وهي أن علماء الحديث هنداي يتكلمون عن الصحيح ومن ألف في الصحيح يريدون هذه المسألة وهي أول من ألف في الصحيح الامام البخاري ثم تبعه الامام مسلم ومعلوم انهما يعني كان في عصر واحد حيث ولد الامام البخاري سنه 104 وهولد الامام مسلم سنه 204 والفرق بينهما نحو عشر سنوات. وتوفي الإمام البخاري رحمه الله سنة 266، وتوفي الإمام مسلم رحمه الله سنة 261. ونلاحظ أن الفرق بينهما نحو خمس سنوات، وأنهما ألقا كتابيهما ونشراه بالتدريس بين العلماء. لكن وردت نقاله مشهوره ان الامام الشافعي رحمه الله انه كان يقول ما تحت عديم السماء كتاب اكثر صحيح بعد كتاب الله من كتاب الامام مالك ويريد بذلك الموطا والامام الشافعي رحمه الله احد كلام الى الامام مالك النبيل روى عنه كتاب الموطا ولهذا كان خبرا به، عارفا به، عالما به، فقال هذه المقالة عن علم وعن خبرة. لكن المحدثون يعني لم يسلموا للإمام الشافعي رحمه الله هذه المقالة. وقالوا بل أفحوا الكتب بعد كتاب الله وصحيح البخاري ثم صحيح مسلم. فكان هذا بمذابط إشكال. يريده العلماء في هذا الباب ومن ثم يبحثون عن الاجابه عن ذلك ولهذا رد هذا الاشكال واجاب لان ما قاله الامام الشافعي رحمه الله قول صحيح وكان ذلك في زمنه لان الموطا الف قبل ولاده البخاري ومسلم فالامام مالك رحمه الله ولد نحو سنة سبعين وتسعةين من الهجرة أي قبل سنة مئة أو أربعة وخمسين وتوفي مئة وسبعة وسبعين قبل أن يولد البخاري وقبل أن يولد المسلم وكتابه لما ألفه ألفه ليوقيه للناس يستخدمونه ويستمدون منه. فذكر فيه ايات كثيره من كتاب الله استدل بها وذكر كثيرا من الاحاديث المرفوعه الى النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم بالسند المتصل لكنه اضاف الى كتابه شيئا من البلاغات وشيئا من المنقطعات وشيئا من اقوال الصحابه والتابعين ولهذا الكتاب لم يندرج تحت كتب الحديث البحث وانما يصنف الكتاب ايضا تحت كتب الفقه من حيث وجود كميه او ماده كبيره منه من المسائل الفقهيه لذلك قال العلماء ان كتاب الموطا ليس كتاب حديث محض حتى يقال انه اول من جمع الصحيح بل انه كتاب فقه الامر الثاني ان الامام مالك رحمه الله شاق به كثيرا من المراسيل يعني الاحاديث المنقطعه ومن البلاغات التي يقطع فيها السنده ويقول بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا او بلغنا عن فلان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كذا وهذه البلاغات اثاريد كثير منها منقطع او معضل لذلك قالوا هذه عندما نقارن ما جاء في كتاب البخاري او ما جاء في كتاب مسلم تحملنا على ان نلغي الكتابه مالك رحمه الله ونجعله في درجه ادنى من درجتي كتابي درجهي الصحيح صحيح البخاري ومسلم وبهذا كان قولهم ان كتاب البخاري وكتاب مسلم هما اول ما الف في الصحيح لانهما اكتفرا على ذكر الحديث الصحيح ولم يضف اليه شيء يعني في اصل الكتاب وما جاء من معلقات او ما جاء من اشعار منسوبه الى التابعين واتباع التابعين انما هي قليله جاءت لتكمل فوائد ذكرت في كتاب البخاري ومسلم ولم تكن مقصوده في التاليف وهذا خاص بكتاب الامام البخاري واما كتاب الامام مسلم رحمه الله فالكتاب بعد مقدمه مسلم سرد الاحاديث سردا ولم يرد فيه لا معلقات ولا موقوفات ولا مقطوعات بل كله من الحديث المرفوع الى النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقول السؤال كنت مارا بجوار الحرم فوجدت عمال البنادية يلقوها بالأحذية في القمامة، فأخذت حذاء، فهل يجوز الجواب؟ إذا كنت محتاجاً إليه لا بأس أن تأخذه، لأن هذه الأحذية تركها أصحابها، هو بقيت مدة ولم يعود إليها، لكن الأولى من باب الورع ألا تأخد. لان هذه لاص لها اصحابها صايه ربما بلغ اصحابها عنها نشوها او دخلوا من الباب ولم يهتموا للخروج الى الباب نفسه وخرجوا من باب اخر ولذلك لا تزال وهذه الاحذيه اصحابها تتعلق نفوسهم بها لان الانسان قد يشتري حذاء ذا قيمه غاليه ونفسه تتعلق به وهو حريص على يبحث عنه لو أتيحت له الفرصة، ولذلك إن ترستعت عن أن تأخذ شيئاً من، فهذا هو الأول من باب الورع، وعلينا يعني أن نعود أنفسنا على الورع بأن نتجنب أخذ ما ليس لنا، لكن على اعتبار أن هذا التنظيم الذي تقوم به. هذه المصلحه او هذه الجهه من المصلحه حتى لا تتكدس الاحذيه وتشكل يعني مشكله حول ابواب المساجد فهم يلقون بها بعد فتره من الزمان لو اخذت منها ما رايته يصلح لك وكنت محتاجا اليه فلا باس ان شاء الله يقول اخذت من زبون 200 ريال لكي يقوم له ببعض الاعمال واشتريت من هذا المبلغ بضاعه وهو اردون وقبل ان ابدا العمل ترك الزبون محله ولم اجده نقول هذا المال يبقى في ذمتك لصاحب هذا العمل متى وجدته سعيد اليه ماله يشال سؤال يقول كيف نجمع بين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول في بعضه إن المسافة بين كل سماء مسيرة خمسمائة عام سنة بالجواد وبين حديث الأوعال والذي فيه أن المسافة بين كل سمين وسماء أحدا وسبعون أو إثنان وسبعون أو ثلاث مئة ثلاثة وسبعون سنة. نحن تكلمنا في درس البارحة عن حديث الأوعال. وقلنا ان العرب احيانا يستخدمون لفظ السبعه وما يشتق منها الشبعون والسبعمئه ويريدون به الكثره الكثره دون ان يقصد او يراد بهذا لهذا العدد من مفهوم وانما يريدون به طول المشافه وكثره المشافه سيدنا قلنا لهذا فلا تنافي بينه ان يقال 70 او يقال 500 لان كلا منهما يدل على قول المشافه او كثير من اهل العلم يقولون ان هذه يعني المسافات المحدده وهذا التحديد بال70 وبالخمسمئة هذا تحديد النسب يعني بالنسبة من يقيس والقياس قد يرد من أشخاص مختلفين والله سبحانه وتعالى ذكر لنا في كتابه الكريم حيث وصف لنا يوم القيامة فقال في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة وقال في يوم كان مقداره 1000 سنه فهو بحشر من يحسد وبحشر من يقدر وقد ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الناس يتفاوتون في تقدير المده مده يوم المحشر الذي يلتقي أو يستني عفيه الناس تستني عفيه الخلاء في يوم الحساب حسب ما يعانيه الناس من الشدة وحسب ما يعانيه الناس من المشقة فكل من زادت مشقته تقديره يزيد ولهذا جاء التعبير في كتاب الله بخمسين ألف سنة وبألف سنة وجاء في السنة النبويه ان بعض اهل المحشر وهم اهل الايمان جعل الله واياكم منهم انهم يمر عليهم هذا اليوم الشديد الكرب بما مقداره ما يمر على الانسان او ما يمر على المصلي وقت صلاته يعني هذا اليوم كله يقدره المؤمن يقدره المسلم كانه دخل في الصلاه وخرج منها ييسر الله له ذلك الامر بحيث انه لا يحس بتلك المشقه التي يحس بها غيره من اهل الاذان ومن اهل الشرك ومن اهل الكفر ومن اهل الضلال فالتقدير هنا يكون نسبيا وهكذا ينبغي ان تحمل هذه النصوص ما دام ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم نقول ان التقديره يقتضي ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اخبرنا بان المسافه بينها بين السماوات بهذا المقدار 500 سنه 70 سنه ومع ذلك لما أسرى به صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماء خرج من مكة وذهب إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء وعاد من ليلته كل ذلك أخذ منه جزء من الليل والسبب في ذلك أن المسافة قياس ب مقاييس مختلفه فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم استخدم البراق والبراق كما وصفه دابه اكبر من الحمار واصغر من الفراش وانها تضع قدمها حيث ينتهي بصرها اذا المسافه بالنسبه لها لقياسها للمسافه يختلف ان قياس غيرها فقطعت هذه المسافه التي تقدر بالالب الشنين سبع سماوات كل سماء بينها وبين السماء الاخرى مقدار مشاده قطعت في لحظه من الليل ولهذا لا تعارض بين هذه النصوص لان الله سبحانه وتعالى يوحى الى نبيه ونبيه صلى الله عليه وسلم يخبرنا ولما كانت هذه من امور الغيب ولما كانت هذه المسائل من الامور التي ليس للعقل فيها مجال حتى يقول انا اقدر وان هنا هذا يتعارض مع هذا الجواب لا تعارض ما دامت الاخبار في مواطن مختلفه وفي قضايا مختلفه والله سبحانه وتعالى انما يخبرنا لما يتناشد مع عقولنا وبما يتناسب مع فهمنا لذلك نقبل ونسلم بهذه الاخبار ونترك الخوض في الكيفيه وفي الهيئه لربنا سبحانه وتعالى يقول سؤال اخر يقول هل الشماشه الصافه ما فهمت ايش تقصد بكفابه نحن مر بنا انه في ليله غروج النبي صلى الله عليه وسلم الى السموات كان يمر أو يأتي مع جبريل عليه السلام عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم كان جبريل يأتي عند بابها ويطرق الباب وتسأله الملائكة من يطرق الباب يقول أنا جبريل ومعي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سيفتحون الأبواب مما يدل على أن كل سماء لها ابوابها وحضرتها وكون عقولنا يعني نحن ما وصلنا اليه لن نصل الى السماوات وانما كل ما وصل اليه هاولا الى يزال في اطار الفضاء الكائن بين الارض وبين السماء لان هذه النجوم التي اخبر الله تعالى انه جير بها السماء الدنيا ما وصل اليها من وصل ومن انتهى اليها من انتهى وانما هم لا يزالون في دائره الفضاء الفضاء الكائن حول الارض وحول مجموعه الارض ولذلك علينا يعني ما يقوله هؤلاء الناس بانهم إن يرون السماء او يرون العلو الذي فوقهم ذا شفافيه ونقول هذا لا يزال في دائره الارض والله اعلم يسال سؤال يقول الرجال منكم معرفه صلاه الاستخاره وهل الدعاء في حال السجود او في حال الجلوس وهل الرؤيا في المنام من شرط الاستخاره هذا السؤال كان شال منياه شخص البارحه وربما يعني لا شك ان الذي اخبرنا والذي ورد عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه شرع لنا صلاه الاستخاره اذا هم الانسان امر وحجبه امر وشغل بامر من امور الدنيا سواء كان متعلقا بعمل او متعلقا بالزواج او متعلق بشغب او متعلق بما يشغل بال الانسان في دنيا تجاره او نظرها له ان يستخير الله سبحانه وتعالى في ذلك بحيث يربط الامر ياتي بالاسباب ثم يتوكل على الله والاستخاره انما هي نوع من التوكل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى فينا يقبل عليه الانسان من اعمال لانه يفوض الامر الى الله ويسال الله ان يختار له الخير والله سبحانه وتعالى يختار له الخير ويحقق له الخير ان شاء الله ولذلك شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وبين ان الإنسان إذا أراد أن يقيم على عمل وهو لا يدري هل هذا العمل خير له في دينه ودنياه وفي معيشته وفي آخرته فل يستخب وليتوجه إلى الله تعالى لأن يصل ركعتين من غير الفريضة هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فالاستخاره لا ترتبط بصلوات الفريضه وانما يحدث لها صلاه خاصه يصلي فيها ركعتين ينبغي لمن يريد الاستخاره ان يصلي ركعتين يخلص فيهما الامر لله جل وعلا صلاه في غايه من الحضور وفي غايه من الخضوع والذله لله جل وعلا لانك تريد ان يختار لك الله الخير ولانك تريد ان تعرف ما الذي اختار الله لك لذلك ينبغي ان تكون صلاتك في غايه من الحضور والحضور والخشوع والتذلل لله جل وعلا ولا ينبغي لك ان تشتغل في صلاتك بغير ما صليت من اجله تفويض الامر لله لهذا تكون الصلاه صلاه يعني مشهوده صلاه تحرص على ان تكون في غايه من التمام والكمال لان الله تعالى يحب من عبده ان يتقرب اليه وان يخلص اليه والله تعالى يقول واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ هكذا ينبغي أن تكون الصلاة في غاية الاستحضار فإذا ما فرغت من أداء الركعتين صليتهما بناية يسر لك من قراءة وتدبيح وتهليل وتحميد وحضور قلب ثم بعد ذلك تدعو بدعاء الاستخاره وهذا الدعاء كان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يعلمه اصحابه كما يعلمهم الشورى من القران اذا هو دعاء محدد دعاء محدد تدعو به ربك سبحانه وتعالى تساله سبحانه بعلمه وبقدرته وتساله هو سبحانه وتعالى بفضله وتساله سبحانه وتعالى بقدرته جل وعلا ان يختار لك هذا الامر الذي انت في حيره منه وتشمي هذا الشيء الذي تجري فيه الاستخاره تشميه بهيئته التي تعرضها بين يدي ربك سبحانه وتعالى. إن كانت تجارة، إن كان جواحاً، إن كان شفراً، إن كانت دراشةً، إن كان أي منحام من ناحي الحياة. والغالب الاستخارة لا تجري إلا فيما في ما هو مباح، وفيما هو حلال. أما أن تجر استخارا في أمر المحرم فإن الله جل على لا يقبله تجريه استخارا في أمر تريد أن تأخذ به حق الغير هذا أمر لا يقبله الله جل وعلى لأنه محرم ولأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة فإذا ما خلية الركعتين وفرقت منهما واكملت الصلاه وفرغت منها بالسلام بعد ذلك تدعو بدعاء الاستخاره اللهم اني اسالك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك ل بعلمك انك تعلم ولا اعلم وانك تقدر ولا اقدر فليس الا في دعائك هذا تظهر لربك سبحانه وتعالى عجزك التام وانك لا تستطيع ان ثبت في هذه الامور وانك تفوض الامر اليه سبحانه وتعالى فهو الذي يقدر لك الخير حيث كان ولهذا تقول اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر وتسميه هو خير لي في ديني ودنياي ومعاشي واخرتي فقدره لي ويشره لي وربني به كل هذه امور تدعو بها ربك سبحانه وتعالى ثم تنظر ماذا يشرح الله به صدرك فالشيء الذي تطمئن اليه وينشرح صدرك اليه ذلك هو الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لك واما الامر اذا وجدت في نفسك منه حرج وجدت في نفسك شيئا من الضيق وان الامر لم يشرف اليه صدرك فاعلم ان الله سبحانه وتعالى صرفته عنه وصرفه عليك هذا ما يتعلق بالاستخاره وهذا ما يتعلق بدعاء الاستخاره ولذلك دعاء الاستخاره ينتهي بانتهاء مجلس الصلاه والدعاء وما يذكره بعض الناس من ان من يجري بالاستخاره يرى في منامه اشياء تدله على مختار الله له هذا امر ربما يعني وقع لبعض الناس لكنه لم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مرتبط بالمنام ايضا ثمة نقطه اخرى وهي ما يذكره كثير من الناس يطلبون من بعضهم ان يجري له الاستخاره يذهب الى شخص قد يرى فيه الخير قلت ان فيه الخير يقول له اريدك ان تستخير لي تجري لي الاستخاره في كذا وكذا الذي يبدو لي والله اعلم ان هذا ايضا ليس من المشروع بل ان الانسان هو الذي يجري لنفسه الاستخاره حيث انه اعلم وحيث انه اكثر ادراكا وتحسسا لما يجري فيه الاستخاره لكن دعا بعض الناس انهم يعني ياكلون الامر لغيرهم تطلبون منهم ان يختاروا لهم والذي يظهر لي والله اعلم ان المساله لم يرد فيها يعني شيء وفعلا الانسان لنفسه وان كان لا يحفظ يعني الدعاء الكامل يمكنه ان يسال الله سبحانه وتعالى ان يختار له ولو قصر في الدعاء ما دام قد اداء الاسباب لان صلى الركعتين الصلاه المطلوبه وتوجه الى الله تعالى بكليته واخلص في دعائه واجتهد فان الله سبحانه وتعالى يجيبه وان الله سبحانه وتعالى يحقق له خيرته والله اعلم يقول سؤال يقول هل من احد يرى الله في المنام الجواب رؤيا الرب في المنام ليست ممنوعه وانما المتفق عليه ان الناس لا يرون الله في الدنيا يعني في اليقظه لان طاقتهم البشريه وهيئتهم التي خلقهم الله عليها لا تمكنهم من هذه الرؤيا وعلماء المسلمين بل علماء السلف رحمه الله يذكرون ان من قواعد الايمان ان المؤمنين يرون ربهم في الجنه واما ان يرى الناس ربهم في الدنيا فهذا امر قد ردّه القران وبين حكمه فموسى عليه السلام لما كلمه ربه قمنا في ان يجمع بين الرؤيه والكلام فقال ربي ارني انظر اليك فقال الله تعالى له لن تراني ولكن انظر الى الجبل فين استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وهذا كنا قد رشفناه في ما مضى من ان لله جل وعلا حجابا من النار او من النور جعله بينه وبين خلقي لو كشف هذا الحجاب لا احرقت سبحات وجهي من ذها اليه بصره فادناس لا فالمخلوقات لا تطيق رؤيه الرب سبحانه وتعالى لان تكوينها وجبلتها التي خلقها الله عليها لا تمكنهم من ان يرونه قبل ان يروه في الدنيا لكن في المنام ان لا شيء في عالم المنام عالم اخر اشبه بعالم البرزخ وبعالم الاخره والانسان في المنام يرى اشياء كثيره يرى انه خرج من الدنيا وذهب ذهب في عوالم اخرى ولذلك لو راى ربه في المنام لا ينكر عليه وقد نقل كثير من علماء السلف ان بعض علماء السلف كالامام احمد رحمه الله راى ربه في المنام بل جاء بالسنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه راى ربه في المنام قال رايت ربي في احسن صوره فساله فيما يخصم الملأ الاعلى والنبي صلى الله عليه وسلم لا يدري يقول فوضع يده بين كتفيه فقلت يختصمون في الكسرات يعني فاطلعه على ما يختصم الملائكه في الملئ الاعلى وما يتفاو يتفاوضون فيه فلما اطلعه ربه على ذلك عرف فيما يختصم الملئ الاعلى واخبره صلى الله عليه وسلم بذلك فالنبي عليه الصلاه والسلام راى ربه